ثلاثة عشر استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها هما يخرجان هما لا يخرجان هما تخرجان هما لا تخرجان أنتما تخرجان أنت لا تخرجاني. أنت ما تخرجاني. أنت لا تخرجاني. نحن نخرج. نحن لا نخرج. هما يخرجان من البيت. هما تخرجان من الفندق. ما تخرجان من المدرسة أنتما تخرجان من الصف نحن نخرج من الغرفة